يا قومنا اجيبوا داعي الله يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم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 في ضلال مبين لا تحزن لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الحالكين أسهر ليلك بالقرآن والقيام واقطع نهارك بالضماء والصيام صن في دنياك عن الشهوات والمعاصي والمنكرات وأفطر يوم تلقى الله وتنادى إلى جنة عرضها الأرض والسماء ألم يأنل للذين آمنوا تخشّع قلوبهم لذكر الله ألم يأنن الذين آمنوا؟ تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقسّت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من يحول بينك وبين التوبة؟ قال جل في علاه افتحن ابواب الرحمه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا, لا تقنطوا من رحمه الله لا رحمة الله, إن الله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 أحسن ما أنزن إليكم من ربكم من قبل, من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون التوبة. التوبة يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا رجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلقت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك في شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي ولا أبالي <تصفيق> يا أرحم الراحمين Illa man taabah Illa man taabah Illa man كَيُبَدِّلَ اللَّهُ سِيَأَتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سِيَأَتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَمَنْ تَعْلَمُ ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله فانه يتوب الى الله متابا الا تود ان تكون ممن قال الله فيهم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم الا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 R.L.V.